رجل يقول صليت صلاة الجمعة في مساجد عديدة فوجدت في بعض المساجد المؤذن يؤذن أذانين والبعض الآخر يؤذن أذانا واحدا فأيهما على صواب للجمعتك بقية الفرائض أذان واحد ثم زاد عثمان رضي الله عنه في خلافته أذانا ثانيا روى البخاري ومسلم وغيرهما عن السائد ابن يزيد أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله اذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وفي رواية فلما كانت خلافة عثمان وكفروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك وفي رواية لابن خزيمة كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة وفسر الأذانين بالأذان والإقامة تغليبا للأذان وجاء في بعض الروايات فأمر عثمان بالنداء الأول وفي رواية التأذين الثاني أمر به عثمان ولا منافاة في ذلك لأنه سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان والإقامة وسمي اولا باعتبار كون فعله مقدما على الأذان والإقامة وسمي ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي الأول للإقامة والزوراء كما في رواية البخاري موضع بسوق المدينة قال الطبران فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن عليها فإذا جلس على المنبر الذنم مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة قال ابن حجر والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد الذات لكونه خليفة مطاع الأمر وما قيل من أنه بدعة يراد أنه لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما لم يكن في زمنه مذموما وما دام قد أمر به عثمان وهو من الخلفاء الراشدين وأقره الصحابة كان مشروعا لحديث وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ومن هنا لا يجوز الطعن في الأذان الأول بالجمعة ولا يجوز التعصب ضده فقد مضى المسلمون على ذلك أربعة عشر قرنا دون نكير ممن يعتد بإنكاره وعليه فلا وجه للاعتراض على من يصلي ركعتين بعد الأذان الأول قبل خروج الإمام للخطبة فهناك فسحة لصلاتهما لحديث بين كل اذانين صلاة والله أعلم